بوختي او كتابة كبرنامج لما قبل وزي رمضان دمان ناوة وإذا اخوة تعالى تبدأ أهتاتها ودبين هرجوا بابك لدخل إن شاء الله هذا مما مستبى بششم باب التقوى أم بابه أم سباسي تقوى دكات بذلك تقوى يعني شيء ودبي انسان ليش تقوى خوي ببيت ويبازك على فمي باب و تاكوى و تا انسان بابي و زانيت انسان تاكوى كوي بيت لما تاكاكا بيت جرب زان تاكوى انجي تاكوى زاند فرمون نبكى بوى ويقايا لو خو يقايا خوالا سوي جراوى تاكوى ويجراوى لو يقايا خوالا سوي قايا او يقايا زوجر اللي حربا بكارديت او قلغانيك اين بردس او كو جنن وايا خوي لتير وشير ابلزيت بدجنان بوي برندار نبيت أم حسية اما حسيه تقوى يعني يقاي معنوي زي بجكرني فرمان كان اخوايا دور كوتنا ولا قد اغاني اخوا فيوزري تقوى انسان ويقاي بكرهنا بو خوارستي لسزا وعقاب خوي تعالى ان جت اقوى ورجنا ولا وقايه وقايتش قويه جيب ان اخوا فرض واجبه يك حرام حرامك عقاب اخوان لبيني خوتو اجري جهنم لبيني خوتو تريخو تعالى واقايت الدان صدريك اجرنا غفيت اخواننا سوتين بان زمان داني فرمان كان اخوا دولكو نوال لقد غالي اخوان ولام زورجر بكرهتو بووي كي ان زن خوي ببارزله غونه اريم فلانك زور بيي متقيه واتخوي زور بارزله حرام لا مالي حرام لا ساماني حرام لا كردوي حرام لوثني حرام يا الآية المتقية و حرام حرامه و قناه و تاوانه يا خبه نقوشه أم بيأخو على المتقي آيات القرآن في الوزوية أخوة تعالى قلت الزورة درب علي التقوى و فرمان كردن با تقوى فلو فهي متقي كان كمتقي جيبه هجته رزابه أخوة تعالى برمامو صادو آياتي هنا وتوا رسم فرموديك الفرموديك فرموديك في غمر أخوة صلى الله عليه وسلم المتمن مختصر أخواني اغر بتواتي الرياض الصالحين بدري يجيبون قناعتنا قالهم مو باب يكيب درس الا ما قال ابا ونيك كردن يعني وسطهم ممنون بل ده قال الله تعالى اخوي يقول فرميتي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون سوره ال عمران ايات صد يق وسطد ده فرمي اخوي عز وجل اي اوكسان ايمانا هناوا تقوى اخواتا بحقي تقوى براسي تقوى تقوى, تقوى اخواتا ببيت واتا او ايك خواتي فرماني, فرماني كردون فرماني بيكردون واجب لسرتان جيب جيمكن او ايك حرام وقناه قد غير لسرطان خواتا ليه بدور بكن او هاتان كرد او تقوى اخواتا مدرسين ابو المتقي حق تقاته براسي تقوى اخواتا على البيت فاشن فرمي ولا تموتن الا وانتم مُسْلِمُونَ ممر بمصمانتي بيت واتل استاوا بزنا رقاي ايمان بغير بر الرقاي اسلام بغير بر موحد يا لسر فرسبا تسري اما دبل سر اورقاي اخوا مريض نمري دنيا بجيني هيري انسان دنيا وها وها لدنيا ده إنسان كسكار همي للنورشين مال همي تي بتشيت تعويذة بتوى بشتي كم تري يا زياتر أما كإيمانك كذروش دينك كذروش سرمائيا كذروش بهي الشيء تيجبوت تعويذة له بتوى خساريكي زوجك وراكي شوكي مصيري خود بدينك كدويا دوار روج بدينك كدويا أجر الدين النبو أو خود دواريته دوار روج نما ويبقى خسارة من دو سو تمر بهم شيء خودا ما فازيه أخوة <تصفيق> تعلم بما فرزي الأعلى الجهنم فاشند فرميه وقال الله تعالى <تصفيق> أخوة فرميتي فاتقوا الله ما استطعتم تقوى خواتهم ببيع أولا أتوانا هاتا أتواني بيت أكريا تقوى خواتهم ببيع أولا دي بيت أكريا عبادتي خواتهم ببيع خوة ببارزي الأبناء كان آية إنسان أبيب من والله من نجغل منها كمتشوكي ناتوانم يان من نجج جماعتناهم، حافتجها رجوعك عند النبي. ياض رمضان بروجناهم. يان يقي أجري من يقينا توانم. يان ذكاة في هالناتوانم هي ما لا شکنیه فردی که دیگه خواه برای نه توانم خورسه لتوانم من نیه. تاک تاک جایه کسی که نخوری که مزمنیه بر روژن نبیه. آوشه چی داره؟ اما اوج عموم همو فرمان کانی خواه، کدکانی خواه، قابلو لتوانه انسانه جیب جیب کدی دو کیوی تو؟ جو خواه فرمیم تا خواه تام بیه. حتی لتوانه اویلی توانه تهیه. پس اندفع میوم علیه ابی الله تعالی عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي سعيد خذري صحابيك كان في غمر اخوه صلى الله عليه وسلم في غمران به ورزيخ ولا يران به لفي غمر اخوه ما دجرته صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضيره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون دفرميه دنيا شيرين الصوزه لزتوا رابرني دنيا أما تشبيها دنيا هنا بميوية تون ميوية تامي شرينو ري صوز جوانو بقد الله كيو قدارك لفرمي أم دنيا شرينة وصوزة ري جوانو تامي شرين وإن الله مستخرفكم فيها فينظر كيف تعملون خواهي قورش أو يو يكرب خليفة لسلزوي ييجي له الدواي يجينا له دواي تين دين بقول له سار زوي أجين بو أو يبز عنك شون كده هو عمل ذاك بزردو سوري يعني بي حرام اللي بلام هالنخلة خواي عز وجل <سؤال> يويكروا بخليفة، واتجنيشيني تجيني فش بطانم، إيه ولا شئين بابا فيدرانم، بابا فيدرانم لسه جزاتنا، تا أجدت آدم ده صار ده إنسان ساذج أوجياب، خواي جورقي يوي ولا ساذج خليفة نو شون حدود فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. خطان ببارزين للدنيا حفر بكن وريها مغرور ما سركش ما بن الدنيا أم دنيا هرسندها لي ببدي خد خطان سندها كسحور يتداء سو صلى الله عليه وسلم لو أن آدم وادي من الذهب لا احب أن يكون له وادي آخر. أجر بني آدم يجذوره. أعطوني به حزقها دواني بيت. دواني به حزق السيني بيت. وليم لا أفاه إلا تراب. ويجب الله على من تاب. ما جر خول دم البركات يا نافو بني آدم. ما جر خول دم البركات. هل طلبهم تركي؟ جاء فالمئة ما دم أو ندريجو. توش عاقبة المردنه مصير المردنه فتقو الدنيا تقوى ببيت. خذ بحرز للدنيا، مغرور سركش نبي، هل مخلتي بدنيا ولا زدي دنيا؟ خذ بحرزها، وتق النساء خذ بحرز اللي هنا؟ زوربي أم دنيا لسه لسر اقتصاده، جنسه. دنيا نساء، هل مخلتين؟ تي الرومتشن هو خوته مبهايزن لفي اثنين أفردتان افرتان وجواني أفردتان نقي إنسان لبرخات الأفردت ودواء كدني أفردت ولزت وجزب واي اللي بيأتر عبادة اللي بيجتوى كم ترخم بيو حرام فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم ثم من كم فتنة هي كم تهاقي <تصفيق> <تصفيق> كرنوا كم بني إسرائيل لرئة أفرتانبو جمرابون تياشون، إسرائيل وما دي دوران أو دوران، مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم أما دعايا قالوا اخان في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم كذا دعايا اخونا هي فرموا اللهم اللهم اصلح لي الله يا بو تكرر ويها تهدي تغيير فيها تفرمي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في غمر اخوا صلى الله عليه وسلم لم دعايات شارده وكثير اخوايا شارده وكثير بقي مش أودا واقرب ما قبلك وصر في من داويه هدايات لي دكم. الرمبو الرمبي توا، هداياته الرشاد، حقيقة رجاء اسلام المدركين. كابي قبل سر رجاء رازبو، أودوعي خي نبوا برد فير بين ليوي. من داوي دكم هدايات ما لسر رجاء الرشاد لسر دكم. تقوان بدأتها وها منها بكي فرزاكان جبجيبكا بالرئيكي لهموغ نهي دولك ومواه بو الشيواز مكتوم منتو يا إخوة قول مهرباني أما تقوايا، يعني أو تقوية بدأتها كسبب بابو بارسلين الأقلي جهنم تقوان بدأتها أخوة قولها والعفاف أخوة عفاف ببخشيت عفاف وتقوى بارسلين لوك حرامة هرشته حرام به أخوة من دولتك بن بارسلين ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان لغيرها يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي خزان هذا غيري يعني إنسان الدمي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 دولة من بيت، أبويا كتير بخش يوم، قانع ببو برش كتير داوم، هو في وتريت الغنا، أبويا في غمرة فلمية صلى الله عليه وسلم الغنا الغنا النفس، دولة ما مد... أوي كبياود نفسي تربية، ضلي تربية، قانع ببو برش إخوة، في داوي قانع ببي، في رازيبة داس كوتير ما كبو حرام، داس كوتير ما كبو حرام، بلى والله برش حسن ما زيادته أولاً يبدأ رزق حلال كفاية أمهم أولاً نفسه فهذا فرميت لكن آخر حديث وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أم صحابي فرميت لبي غمري خواهم صلى الله وسلم عدي كوري حاتم الطائي بأوكي معروبه بياو. في هذا كذا صفيبه في هذا كنا ندربه كسره معروبه أم ام خرخي أم في هذا لسردين صليبيه لسردي الصليبية تختبرسيبه لشامه هذا بله في عمل خاص أنا في عمل خابه هذا توب كفي هنا إسلامه إسلامه في غنستشندو خبرنا صحة دكتور ام في كابو في خاب حديث من البيغامي اخو ده فرمي اي فرموه صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم راى اثقل لله منها فلياتي التقوى رواه مسلم ده فرمي ليه والسوني من حلف وتسوي يقول على يمين والله فلان شاكناكم. والله فلان كار أكم. يعني وان سنقارني جبت انا اخوابي هرس سنقارني بغير اخوابي او سنقارني باطل اذا انا مزيد يتم غبله بناموس بطلاق وخاق بسرباو بسردايق هم او سن مزري فرمي الله وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك هركسي سن بخوا بغير اخوا بغير اخوا هرشي تربيه او يا شريك بخاره او شكاله راوي اترى بسربه عتيما بسرمنه بسرته بغرزه انا مرجع بسربه لانكس ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بخوا بخوار كاري في تلك هيلا سويلكين بعشرة. بقوله منه. تقولي والله. لقل قال فلان خس سناكم. مسلمان إيش؟ أنا سويلكين بخوأخ وادي. سويلكين دا مزرعة. بلان قال فلان خس سناك يد. أنا سناك الدنيا نقل أو شرعية نا. نخرنا شرعية. ما دامنا شرعية أبي أوصي نمشي نيت. بركفالدي بليت. يعني أنا والله. هركسيك يشيه بيك يشيو ناس من. صريحوناكم. children with theictus of mourning and the Adobe pumpkins is getting into our own and they can waste into our sons they can have left for such a lot they choose to birth to harm the violence ك tym Stocks there is no reason there is no pollution there is no sustainability there is no waiting if you say like this it may be أفراد الماوت البيوس ببيه أكاك بيه الماوت البيوس كسلي أما هم الخير وشاكلي بين مسلمان تورشونو بارد وار الله وسلم ثم رأى أتقى لله منها بنيت كاركيا تقوى زيادة كنا سنة هيكوي فليأتي التقوى بابش التقوى كبكات وهذا سنة ذبحش كنا تقوى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 فسد فسد المطاعف خوي قرش كاتوا، سر بروتش خوي علاس كاتوا، الرات الريو خشيشي جل الشر، الرات الريو كاجبوه، كلام الدنيا التقوى صلى الله عليه وسلم، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى, هنا. التقوى ها هنا،, التقوى هنا. في غمرة صلى الله عليه وسلم، سير جادس مبارهه، بودري مبارهه، درشة فرمي التقوى للكايا، او كسي راسي لك الخوايا بيه ندري لك الخوايا بيه لا دري جي ابو توه بضلي فرزكاري خا بي خوشا بضل الرقي لحرام توه لك انا اما خوي لا جلركا خوي جي لوركا خوي سر شواركابي والله من المتقين واذا تقواوها يا او لا تقوها ترتي لك يش توه وك خلكانا لا خزم ما دايم سرشور شور الأخوال خواردان يشتو خو زليل كدوها تبوها زليلي والله أحيوا زول متقيا والله تقويني ودروك متقي أوهانية متقي بس بخو زليله بكز زليلية سر شور لكسمية بويد الجرن ولا قديم دفلمون عمركوري خطاب رزاق خوالي بالكابراه يبيني كزوج سر لا أجدو سر شور غير لداينشين رعشن فرمي سر برس كروا أي كابراه دايم سرشور شور تقوى أوهانية كدو دايم سرشور شور كتبية ريكو جامرو ريو مهم دولت فاكيو خردوكا نسسني بيقمر خوابي تقوى اوايك كرنك بداته ولا جانت او يفرضوا او حراما لدلك ويتوا برداومنا الشرعي اخوايي برداوم دبه ذقوا عبادات بي باخوات على اخو ذلكي اما لو انا ودول بي تنهابج لي بركو او او لبان. لبان وجوانا كان كان, كان خشبي يا من كي. لرياء ولا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين